بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى أذرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عيما اليقين ثم من تسأل